ما يقوله في الركوع. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده